يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلْ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْزِدَ عَلَيْهِ وَرَدِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا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 فَعَصَافِرُ عَوْنٌ وَسُول فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ نُورٌ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 وثلثا وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحسوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن عَلِيمًا أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضًى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَطْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاءَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ تَجِدُهُ عِندَ اللهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ إِنَّ اللهَ غفور رحيم